الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم، فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا فذوق العذاب، فذوق العذاب بما كنتم. الذين بيضت وجوههم ففي رحمه الله وان الذين بيضت وجوههم ففي رحمه الله في رحمه الله هم فينا خالد تلك آيات الله نَتْلُهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِدُّ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ